أ و ل أ س ئ ل ة هذا اللقاء المرسل سليمان الحويمضي يقول ما حكم دخول الخلاء بالجوال الذي يحمل مقاطع آ ي ا ت قرانيه آ ن ي ة ل لله ل ل ح م م د رب ا ا ع ي وصلى الله وسلم وبارك ورسوله الله على عبده ب ن ن ا محمد على ل آ وأصحابه الجوال جوفه ولا أجمعين أما يحملها المقاطع التي يحملها الجوال إن كانت في جوفه لا بعد فهذه تظهر ولا تسمع في إن ا ا فكما هو ا ل ش أ ن في جوف الحافظ لا شيء في ذلك إ ذ ا كانت لا تسمع ولا ترى و أ م ا إ ذ ا كانت تسمع بمعنى أ ن ه ا ن غ م ة ف إ ذ ا ت ص ل به سمع ا ل ق ر آ ن واضحا ظاهرا الجواب ه الشان في جوفه و إ ذ ا كانت ظ ا ه ر ة وفي جيب صاحبه ف إ ن ه ا مثل ك ت ا ب ة الذكر أو القرآن او ل ق ر آ ن أ لفظ القران ج ل ل ا ة في و ر مخفى يمتهن في جيب الإنسان لكن ينبغي الإنسان لا ا لكن ل أن ق آ ن ف ل يوضع لا خلفية ولا يوضع أيضا ولا لا غ م ة لأن ه ذ او فيه امتهان لكلام الله جل ع ل ا ويعرضه لأن يذكر لأن ف ي تليق أماكن لا تليق به و أ م ا ما في ج و ف ه ا ب واما ما في الشريط فهو نظير ما في جوف ابن آ د م لا يضر ذلك إن إليكم إثم أحسن الثاني من المستمعسين تراودني تنصحونني شاء شرك الله تعالى أحسن الله、إليكم. السؤال الثاني يقول وهو من يقول تراودني وساوس فيها كلام عظيم وفيها شرك ولا أستطيع دفعها فهل علي إثم وبماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا يقول يقول فهل علي وهو أستطيع عظيم مثل هذه الوساوس اذا ل و و س س ا إ كانت في القلب ولم يتكلم بها ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه ا لا تضره إ ن شاء الله تعالى ل أ ن ه ا من حديث النفس وحديث النفس معفون عنه وقد اشتكى بعض الصحابة ما يجده في نفسه من كلام ولو نطق به لنطق بأمر عظيم فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذا صريح الإيمان ولو لنطق عليه له عنه نفسه من نطق أن معفو في فأرشده يستعظمه بأمر عظيم بعض وقد يجده به صريح ل أ ن هذا الذي منعه من النطق بهذا هو ا ل إ ي م ا ن و ق و ة ا ل إ ي م ا ن في قلبه ومع ذلك يسعى جاهدا أن يطرد هذه ان ل خ ط ر ا ت و أ يطرد ح محلها ل لا يفكر في هذه الأمور بل ينصرف عنها ويذكر الله جل وعلا ويستعيد بالله ل ما من ينفعه دينه ودنياه هذه عنها ا في يفكر في ينصرف ويذكر ويستعيد ي ش ا ن وحينئذ ن ت ط ع ن هذه الخطرات شيخ التزام الاذكار أذكار الصباح و ا ل م س ا ء و ب ع ض ا ل أ ذ ك ا ر التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الاحوال أ ح و ل مثل هذه الوساوس لا شك أن القلب فإن ملئ بذكر الله جل وعلا يعني في دفع وعاء نعم أن فإن وأثرها بذكر هذه شك ل محل ل هذه ا س و وهذه س ا خ خلى ط ر ذكر ا الله جل وعلا ت وإن من جل والتفكر في آ ل ا ئ ه ومخلوقاته و آ ي ا ت ه ا ل م ر ئ ي ة والمقروءه إذا, اذا ملا جوفه ف إ ن هذه الخطرات تندفع عنه كما قرر ذلك ذكر القيم رحمه الله في الجواب الكافي خلى الله والنظر في آياته وآلائه كتبه ابن آياته بن من وإن من في وفي غيره في رحمه آدم جوف والانشغال بذكره وشكره ف إ ن ه حينئذ تحل هذه الخطرات م ح ل ه المحله أحسن ا ل ل ه إ ي ك هذا سائل يقول السلام يقول عليكم و ر م ة ا ل وبركاته هل من توبة لشخص يعصي الله ثم يتوب عدة مرات؟ الباب التوبة مفتوح ما لم الإنسان أو باب مغربها مرات يغرغر الله ما الإنسان الشمس تطلع هل لشخص لم من ثم من عدة يعص فإذا عصى ثم تاب توبه نصوحا بشروطها ف إ ن الله يتوب عليه و ا ل ت و ب ة تهدم ما كان قبلها والذي قتل التسعه وتسعين تاب الله عليه ل وعلى كل ي يصدق ه وأن وشيطانه حال على الإنسان إذا الذنب تاب أن مع معه ويعزم مخلصا في ذلك لله جل وعلا وباب ا ل ت و ب ة مفتوح على ما بين بي في النصوص ما لم يغرغر ف إ ذ ا غرغر وبلغت الروح الحلقوم ف إ ن ه حينئذ لا تقبل توبته ا ل آ ن وقد ع ص ل ي ت ق ب ل ه المقصود أ ن ه يجب عليه ان يبادر بالتوبه وان يقلع عن الذنب ويندم على ما فات ويعزم على أن لا يعود وما يحول بينه وبين التوبة؟ نعم لا الذي يحول التوبة وما يعود هذا س ا ئ ل يقول ما أ ف ض ل ترتيب لكتاب التمهيد لابن عبد البر وما الفرق بينه وبين الاستذكار لابن عبد البر والمسوى للدهلوي هو التمهيد شيوخه لابن لكن عبد شرح الإمام أبا عمر رتب على أسماء شيوخه وحينئذ يصعب ا ل و ص و ل الى المراد منه الا ب ا ل ا س ت ع ا ن ة بالفهارس او تجريد التمهيد لابن عبد البر ايضا وهو في مجلد صغير مرتبة فيه اسماء الكتاب على اسماء طالب العلم من للوصول إلى المراد في التمهيد من خلال التجريد ومجلد التجريد الاسانيد الكتاب على الشيوخ طالب للوصول الى خلال فيستفيد صغير صغير فيه في فهرس كأنه و ن ظ ر ا ل ح ا ج ة التمهيد للترتيب لخفاء ل ل ت ت ر ي ب ترتيبه على كثير من طلاب العلم قام جمع من أ ه ل العلم بترتيبه فالشيخ محمد المغراوي المغربي رتبه على ترتيب اعتنا فيه بمسائل الاعتقاد ابتكره الجملة فأتى بترتيب أو ترتيب جيد في لكن فيه في جيد وهو ا ل ك ترتيب ا إما ب أن ي ت ك على ر ت مؤلفه أ و الترتيب على ا ل أ ص ل الذي هو الموطا ل أ ن الذي يراجع ترتيب المغرى ويوفقه الله وله ويشكر ل ه و على اهتمامه بمسائل الاعتقاد وتقديمه لها قد لا يهتدي لما وتقديمه يهتدي قد يريد بسهولة ويسر لكن لو لكن ترتيب ك و ا على ر ت مؤلفي وضع له ف ه ر س ل ل أ ح ا د ي ث والفوائد كفى أ و رجع في ترتيبه الى ترتيب الكتاب الاصلي د احتاج إلى إلى أن يسهل ر ترتيبا ت ب ي الوصول إ ل ى فوائده ف إ م ا أ ن يبقى على وضعه ترتيب مؤلفه بن عبد البر ويوضع له فارس ت ق ر ب ا ل أ ح ا د ي ث تقرب الأسانيات تقرب ا ل ف و ا ئ د أو يرتب ع ل ى ترتيب ا ل مالك وقد بهذا الترتيب على الموطأ الشيخ إ م م قام محمد ا بهذا وقد أطيه س ا ل م م ترتيبه ن ترتيب ا جدا س ب وهو للموطأ شرح إذن ي ك كما و الموطأ ن ترتيبه ترتيب هي على ج ا د ة الشروح كلها الشارح ما يتصرف في ترتيب ا ل أ ص ل كما هو ش أ ن شروح البخاري مثلا كلها ترتيبها على ترتيب الكتب اجتهد ورتب الأحاديث التي شرحها على ترتيب على أسماء شيوخه اجتهاد البخاري شروح وغيرها عبدالبر رحمه يشرحها رحمه الأحاديث بن الإمام فالإمام الله أسماء الله وكذلك مسلم على على من منه شيوخه و أ م ا الفرق بينه وبين الاستذكار فالتمهيد لبيان ما في الموطا من المعاني و ا ل أ س ا ن ي د فهو صبغته ح د ي ث ي ة ويخدم ا ل ن ا ح ي ة ا ل ح د ي ث ي ة و ا ل ص ن ا ع ة الحديثيه ة الحديثية وأبدع الإمام ابن عبدالبر الإمام في ذ ولذا هذا ا الكتاب أيما إبداع ولذا يعد من التصانيف النادرة في الإسلام الترثيب يعد في من و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للاستذكار فهو شرح للموطا كالتمهيد لكن اهتمامه بالمسائل ا ل ف ق ه ي ة مع البسط لهذه المسائل وذكر مذاهب فقهاء ا ل أ م ص ا ر وحقيقة الكتابان يكمل بعضهما بعضا وهما من توفيق الله جل وعلا لابن وقل نظيرهما في الشروح الشروح وفيهما فوائد الأحاديث يكمل نظيرهما في الكتابان بعضهما بعضا الله لابن عبدالبر جل من ومن إمام و ي ن ب غ ي أ ن يعتنى بالمؤلف من ج ه ة تمكنه في العلم و إ م ا م ت ه في الدين ل أ ن هذا العلم دين فانظر عمن ت أ خ ذ دينك فاذا اخذت العلم عن مثل هذا الإمام المتمكن الراسخ حري أن يبارك لك فيه أما بالنسبة هذا فيه حري يبارك شرح للمسوى الموطأ للدهلوي هذا شرح مختصر في مجلدين طبع ب م ط ب ع ة أ م القرى ا ل س ل ف ي ة ب م ك ة وطبعته هذه نادره يعني كل وجودها وعلى لم تصور وطريقه من من الأصل من ل مذهبه الحنفي ويثلث بالشافعي فالكتاب على اختصاره يجمع المذاهب ا ل ث ل ا ث ة في المسائل ا ل ف ق ه ي ة لكنه أ ه م ل مذهب ا ل إ م ا م أ ح م د فينبغي ان يكمل م المغطى ص ف شرح يستفيد من ه من يتقن هذه ا ل ل غ ة و أ م ا من لا يعرف هذه ا ل ل غ ة فيستفيد من ا ل م س و ا ه من الشروح المفيده في هذا الباب المنتقى ه وفيه ي ة العلوم لطائف ل ا من أ خ ر هو كتاب أصل يعتمد عليه ويعول عليه ل أ ن ه فقيه مالكي ويشرح كتابا ل إ م ا م المذهب من الشروح التي اشتهرت وهو م ت أ خ ر شرح شرح شروح الزرقاني الغرائب الزرقاني بأكثر الباري غيرها فتح الموطة الموطة التميد كتاب السنة النووي الكتب على على قبل ومن أن من سنة من من ومن ومن من طبع مجموعة مئة وهو كتب ومع ذلك يطبع قبل ا شرح شروح ابن عبد البر ب أ ك ث ر من م ئ ة سنة و م ا أفضل طبعات ه ذ والذي به أيضا من هذه ه به به الكتب الشيخ أيضا الشروح العلم أما ا فضل طلبة تنصحون يعتني ب من أن ن سنه ب ة لما ص ح ب فكتب لو اختصر عليه الإنسان حصل خيرا كثيرا اختصر ابن عبدالبر بالنسبة عليها الإنسان خيرا لو حصل للمغطأ ا ل كالتمهيد والاستذكار وكتاب الباجي أ ي ض ا كتاب النفيس يستفيد منه طالب العلم وشرح الزرقاني باعتباره وتنبيهات متأخرا اطلع على أقوال المتأخرين كمن حجر والنووي وغيرهما الشراح فأفاد منها ففيه أيضا فوائد وتنبيهات ولطائف قد لا توجد عند المتقدمين فيستفاد على عند توجد حجر ففيه منه كمن من قد و أ م التمهيد ب ا ن س ب ب ة ل ل ط ع ا في ا ل ت أ و ل ما طبع في المغرب في اربعه وعشرين جزءا وفهرس بمجلدين والاستذكار طبع وبمجلدات بلغت الثلاثين لكنه نفخ بالحواشي وكثير منها التمييد وبثلاثين جزءا ولو اختصر لكنه منقول ولو على وكثير نفخ عن مثل الاستذكار ما بلغ نصف هذا الحجم وطبع أ ي ض ا مرارا ب أ ق ل من نصفه بل ثلثه في مجلدات حقيقة يسهل حملها حجم حال القلعجي منقول يسهل عليها في ثلث حجم طبعة في ثلاثين التمهيد طبعة طبعة فائدة والاطلاع ثلث وعلى كل لا تخلو من فائدة لكن من ما دامت جزءا عن أكثر و التمهيد لا يمكن أن يستغني عنه ط ان ل العلم لا ب م ي ك أن يستغني طالب العلم بهذه ا ل ن ق و ل عن كتاب التمهيد فلا داعي له مثل هذا التكرار الشرح الزلقاني الباجي مطبعات السعادة عام قبل ذلك سهل شرح شرح وعشرين أكثر من منذ من طبع مئة أو طبعه ج ي د ة لكنها بالحروف ا ل ق د ي م ة التي قد لا يصبر عليها طلاب العلم من المعاصرين وطبع أ ي ض ا مرارا بطبعات م ت أ خ ر ة ب ا ل أ ن ظ م ة ا ل ح د ي ث ة و أ م ا بالنسبه ع المطبعة سنة في المطبع الكستلية في و ذ ه المطبعة نادرة جدا و ثم طبع في مطبعه ا ل ا س ت ق ا م ة م ط ب ع ه التجاريه وطبعات ج ي د ة و ج م ي ل ة وعلى كل ح ا ل طبع مرارا وكتب له الانتشار الواسع والسبب في ذلك أ ن ه مختصر في أ ر ب ع ة أجزاء و ف ي ه نقول المتأخرين نعم أقوال والطلاع على أقوال مما إليه والله أعلم مما يحتاجوا أحسن ا ل ل ه إليكم هذا أ ب و إ ب ر ا ه ي م من الرياض يقول لو أ ن رجلا توفاه الله قبل والده فهل يكون لهذا الابن ميراث في اموال أبي؟ من ابيه ا ل م و ر ث وامات قبله انتهى نصيبه ل أ ن ه ليس من ا ل و ر ث ة ل أ ن الوارث الذي يعيش بعد وفاه مورثه ا ل ذ ه ا ب إ ل ى مواطن العلم و أ م ا ك ن ه يكتب, يكتب لمن ه يكتب ل ذهب أ ج ر الذهاب وتعني الوصول إ ل ى أ م ا ك ن العلم بلا شك ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق بالذهاب الطريق مواطن يتم في الجنة فهذا إنما العلم سواء كانت في المساجد إلى أ و في المعاهد أ و في الكليات ا ل ش ر ع ي ة لا شك أ ن عنائه وتعنيه ومعاناته لهذا الذهاب ومثوله بين يدي الشيوخ وثني ركبتيه أ م ا م ه م و ا ل أ خ ذ عنهم م ب ا ش ر ة والاقتداء بهم والاهتداء بسمتهم ودلهم وله لا له الأجر التحصيل هذا أيضا شك أن أثر أثر في الأجر وله أثر أيضا في、التحصيل. فليس راء كمن سمع كل, كل شيء له أ ث ر ه و أ م ا ب ا ل ن س ب ة لمن ي أ خ ذ العلم من ا ل آ ل ا ت سواء كان من مسجل او من انترنت مواطنه ومواطنه بين يدي الشيوخ و أ ج ر ه في تحصيل العلم لا شك أ ن ه يحصل لاجل تحصيل العلم و ي أ خ ذ من العلم ما يكتب الله له ومثل هذا إذا كان لا يستطيع الوصول ولم الوصول أماكن العلم ولم يمنعه من عدم تمكنه من لا إلى الذهاب إليه إلا إليه يرجع أن يكتب له الأجر إن شاء الله تعالى هذا إذا كان شاء إن يكتب أن يستطيع يرجع و أ م اجر أ التحصيل و أ ج ر ا ل م ع ا ن ا ة والتسبب في تحصيل ه العين ب ت ع ى كل حال أحسن ك م و فهو ع بما قلتم ذ ا سائل ي ق ل فضيلة ا ل سلام ش ي خ ع ل ي كل م ورحمة ا ل أسأل الله أن يزيدكم من فضله والمسلمين、أجمعين. مسألتي ه هي أن أجمعين أني أدرس ا من يزيدكم م ت ح ا ن بعد تقريبا ستة أشهر تقريبا. ووجدت بعض الكتب تباع فيها نماذج من أ س ئ ل ة م ش ا ب ه ة ل أ س ئ ل ة الامتحان وقد تكون نفسها في ا ل ف ك ر ة والطريقه ة أحيانا شراء ذ هذه ه ويمرنه الله الله الكتب يساعد الطالب ويمرنه على حل الأسئلة سؤالي ما حكم شراء هذه الكتب وجزاكم خيرا ابنكم أبد الله ابن الرياض على حل حكم أبد محمد من الرياض هذه الكتب ا ل ت ي ا ل م س ت ع م ل ة التي تباع بعد أ ن يستعملها ط ا ل ب في سنوات م ت ق د م ة ثم ي أ ت ي اللاحق من الطلاب ويشتريها ويستفيد منها ويستفيد من التعليقات عليها ا الطالب المتقدم لا شك أنه أنه لا إشكال في جوازها والإفادة منها وأما وجود الأسئلة التي كتبت لسنوات من مضت أو لفصول مضت أنه لفصول كتبت وجود شك أو أ في ف ي ض يمكن الاستاذ إ ف د ة بمعرفة طريقة منها ا ل أ في وضع ا لا أ س ئ ل ة من ل الأستاذ لا م م ج ز به أن يمكن أ ن يكرر هذه ا ل أ س ئ ل ة لفصول لاحقه فلا مانع من شرائها والافاده إ ف د ة من التعليقات ا ل و إ ة أيضا من ذ إذا ه ه الأسئلة إلا إذا تسرب أو تسرب ف من م طريقة الأستاذ أنه يكرر يؤدي الأسئلة الأمانة الأستاذ كذا فهذا لا شك أن مثل هذا الأستاذ وجهها مثل لم يؤدي الأمانة على أنه أو أن شك نعم أحسن العام ل إليكم يقول فضيل الشيخ ل ه هذا ا أ خ ر ت طواف ا ل إ ف ا ض ة إ ل ى اليوم الثاني عشر فهل حج صحيح الحج في هذه ا ل ح ا ل ة في ت أ خ ي ر طواف ا ل إ ف ا ض ة إ ل ى الثاني عشر أو الثالث عشر او ل ل ث ث ا عشر أ ما فمتى ما لا لا لا طواف الإفاضة أداه بعده حد حد فيه لأنه لا حد لآخره لا لآخر شيء قبل انصرافه أ و حتى لو حكم ببطلان طوافه أ و نسيانه وسافر ثم رجع و أ د ا ه ف إ ن طوافه حينئذ صحيح、لا. أيضا الأظافر أنه والأظافر يقول تربية يبدو يقصد يجوز طويلة نظيفة خيرا هذا سائل يقول ما حكم تربية هكذا كتب. يبدو أنه يقصد إطالتها وهل يجوز الصلاة طويلة ولو كانت نظيفة وجزاكم الله وهل ولو حكم كتب ترك ا ل أ ظ ا ف ر والشعر أ ك ث ر من أ ر ب ع ي ن يوما كما جاء ب الحديث الصحيح لا يجوز فلا بد من تقليم ا ل أ ظ ا ف ر وحلق ما يحلق من الشعر كالشارب ذلك ترك أكثر ذلك والعانة والأبط وما أشبه ذلك في مدة لا تتجاوز الأربعين يوما وإذا أشبه من مدة أثم في فقد و أ م ا ت أ ث ي ر ه ا على ا ل ص ل ا ة فلا أ ث ر لها في ا ل ص ل ا ة ما دامت ن ظ ي ف ة ولا, ولا تمنع ح ج ب من وصول الماء الى البشره لإثم التأخير إليكم بما فوق الأربعين أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم